موقع رياض القرآن يقدم. يقدم أعود بالله من الشيطان الرجيم. أو ما هو كان ميتاً فأحيينه وجعلنا له وجعلنا له ربي يمشي به في الناس كمن كمن متنه في الضمرات ليس خارج منها.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 حتى نؤتى مثل ما أعطي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالة سيصيب الذين أجره صغار من جل الله وعداب, وعداب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام فمن يريد يردله يشرح صدره يشرح صدره للاسلام ومن يردعيه يرد يضله يجعل صدره ضيقا يجعل صدره قنا رجال يجعل صدره ضيق قنا رجال ضيق قنا رجال كأنما كأنما يصعد بالصراط كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما. قد ضُفِّن الآيات لقوم يتذكرون، لم دعو سلاماً دعو بِهِم، لم دعو سلاماً دعو بِهِم وَوَلِيُّونَ وَوَلِيُّونَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَمَا أشرف مَنْ أَكْرَمَهُ الْمَوْلَى الْعَظِيمُ وخصه بالتشريف والتعظيم وأدخله جميعا